وهم مهتدون الذين آمنوا بالله واتبعوا ما شرع ولم يحلطوا إيمانهم بشرك لهم الأمن والسلام وحدهم دون غيرهم وهم موفقون وفقهم ربهم وفقهم ربهم لطريق الهداية أيها الاخوه كما يقول سفيان بن عيين آيات القرآن خزائن الله في الأرض فإذا دخلت خزانة فلا تخرج منها حتى تعلم ما فيها ثمة آيات يحتاج المؤمن أن يكررها ولذلك ثبت عن كثير من السلف انهم قاموا الليل بآية وهذه الآية الكريمة مما ينبغي على ان يجعلها نصبع إليه أن يكثر من تكرارها لأجل أن يسير على مقتضاها وهذه الآية تذكر سنة إلهية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمان إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن فالإنسان ينال الأمن وينال السلام وينال الرعاية والقوة حينما يحفظ نفسه من السيئات وهم مهتدون أيضا ترك السيئات هو سبب للهداية ترك السيئات سبب للهداية ثم قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وتلك الحجه وهي قوله فأي الفريقين احق بالأمن التي غلب إبراهيم بها قومه حتى انقطعت حجتهم هي حجتنا وفقناه لمحاجة قومه بها وأعطيناه إياها نرفع من نشاء من عبادنا مراتب في الدنيا وبالآخر إن ربك أيها الرسول حكيم في خلقه وتدبيره عليم بعباده فالحج والنصر من عند الله والإنسان به حاجه أن يعمل بطاعه الله لينال الحجه من عند الله تعالى فالنصر يأتي من عند الله تعالى العزيز الحكيم ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين تأمل أن الإنسان اذا أحسن في عبادة ربه جازاه الله تعالى على إحسانه إحسانا فأحسنوا في عبادة الله بمراقبته في كل الأمور يحسن الله تعالى لكم يقول ورزقنا إبراهيم ابنه إسحاق وحفيده يعقوب ووفقنا كل منهما للصراط المستقيم ووفقنا نوحا من قبلهم ووفقنا لطريق الحق من ذرية نوح كل من داود وابنه سليمان وأيوب ويوسف وموسى وأخيه هارون ومثل هذا الجزاء الذي جازينا به الأنبياء على إحسانه نجازي به المحسنين من غيرهم على إحسانهم فاحسن يحسن الله لكم وذكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين ووفقنا كذلك كل من زكريا ويحيى وعيسى ابن مريم وإلياس وكل هؤلاء الانبياء من الصالحين اثارهم الله تعالى رسلا، وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين بأي شيء التفضيل بالوحيين والتفضيل بما أنزله الله تعالى وأنت بحمد الله تعالى لديك الكتاب والسنة فجد في فهم الكتاب والسنة وأعمل ببث علومهما يقول وفقنا كذلك كل من ذكرية ويحيا وعيسى ابن مريم وإلياسا وكل هؤلاء الأنبياء من الصالحين اختارهم الله رسلا إذا الصلاح هو المقصود يسعى الإنسان بصلاح نفسه ثم إصلاح غيره ومن آبائهم وزرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم وفرنا كذلك في إسماعيل واليسع ويونس ولوطا ولوطن وعلى رأسهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فضلناهم على العالم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشرق ولا عنهم ما كانوا يعملون اذا يحذر انسان الشرك ويحذر المعاصي جميعها نعم يقول وفقنا بعض ابائهم وبعض ابنائهم وبعض اخوانهم ممن شئنا توفيقه واخترناهم ووفقناهم لسلوك الطريق المستقيم الذي هو طريق توحيد الله تعالى أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الأنبياء المذكورون هم الذين أعطيناهم الكتب وأعطيناهم الحكمه السنة وأعطيناهم النبوة فإن يكفر قومك بما أعطيناهم من هذه الثلاثة فقد هيئنا لها وأرصدنا قوما ليسوا بكافرين بها بل هم مؤمنون مستمسكون بها وهم المهاجرون والأنصار الذين والذين اتبعوهم بإحسان أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه اجرا إن هو إلا ذكرى للعالم أولئك الأنبياء ومن ذكر معهم من آبائهم وأبنائهم وأخوانهم هم أهل الهداية حقا فاتبعهم وتأس بهم وقل أيها الرسول لقومك لا أطلب منكم على إبلاغ هذا القرآن جزاء فالقرآن ليس إلا موعظه للعالمين من الإنس والجن ليسترشدوا به إلى الصراط المستقيم والطريق الصحيح من فوائد الآيات من فضائل التوحيد أن يضمن الأمن للعبد خاصة في الآخرة حين يفزع الناس تقرر الآيات أن جميع من سبق من الأنبياء إنما بلغوا دعوتهم بتوفيق الله تعالى لا بقدرتهم الأنبياء يشتركون جميعا في الدعوة إلى توحيد الله تعالى مع اختلاف تشريعاتهم في العبادة الاقتداء بالأنبياء سنة محمودة وخاصة في أصول التوحيد نسال الله تعالى أن يجعلنا ممن قرأ القرآن وعمل بما فيه وان يجعلنا ممن قرأ السنة وقام بها خير قيام اللهم يسر لنا يا ارحم الراحمين في تعلم هذا الدين وبثه ونشره وان تبقي لنا صوتا باقيا إلى يوم الدين يا ارحم الراحمين هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأشكر الأخوة الذين يتابعوننا في البث المباشر وأدعو لهم بالخير والبركة وأن يجعلهم الله تعالى من خيار عباده الصالحين المصلحين والسلام